استو استو سووا صفوفكم فان تسويه الصف من تمام الصلاه تقاربه وسد الخلل الله اكبر الله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 ام والد لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن لعهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اذان تكاد السماوات تتقطر منه غزا فَلْتُقَلَّ الارضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا الله سَنِيَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا انما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدان وكم اهلكنا قبلهم من قر من هل تحس منهم من احد هل تحس منهم من ان احد او تسمعوا لامرك ذا الله